Bismillah al-Rahman al-Rahim. Kitab. Wahyu antara kita dan kamu adalah hujah. Fagm alinana ganon. Qul Inna ma ana bisham mithlum. Yuhai laya Inna ma ilahum ilahu waqida. Fastaqimu لهم أجور نعيم منون قل إنهم لا تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له وندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك وابدر فيها اقواتا في اربعه ايام سواء طائين <تصفيق> فقضى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم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 Jina yang aman, dan mereka yang bertakwa. Dan pada hari mereka akan berpisah, dan فكل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستطيع أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولا وَإِنَّمَا الْمُعْتَبِينَ مِنْهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتَبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنًا فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنَّةِ إنهم كانوا خاسرين، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والعوفين، والعوفين لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا، ولا 129. وإنهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين طالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم. نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تبدعوا وَقَالَ هَنَّيٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَلْسَيِّئَةُ دِفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنٌ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَوَّةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وما وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ وَإِنَّ مَا يَنْزَوَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُمٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمِنْ آيَاتِ الْلَيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُ الشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقنكم ان كنتم اياه تعبدون فان استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار يسبحون له بالليل والنهار وهم فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ أَهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي يَحْيَا هَلْ مُحِيلُ الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوُنَّ عَلَيْنَا 19-أَفَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمَّن أم يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ 20-إِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 21-إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكِرِ لَمْ tabun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 وما ربك بظلام للعبد إليه يرد المساعى وما تخرج من ثمرات من أكماها وما تحمل من نوثة وما تحمل من ولا تضع إلا لعنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشروف يؤس قلوط ولئن أذقناه رحمة ذي ضر ا مسسته لا يقولن لا يقولن هذا لي وما اظن الساعه قائما 124. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرضانا بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض 125. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرت به من أضل منه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 من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء